وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصطيق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين